الدرس الثالث الجو مشمس واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور شمس مشمس فصل الصيف شاطئ البحر القلعة الرملية العطلة الصيفية ركوب الأمواج السباحة